ولو شاء الله مَا قَتَتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَالَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ